يسألك الناس عن قل إنما علم عند الله وما அலுக்குவமோ வமரிக்கல تَتَنَّ كُونَ قَرِيبا إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا தல்ல يَا أُمَّهَاتُ قَلِّبُوا وُجُوهَهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ وَقُل رَّبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا ஒனிபினி மீனல்லுவல்லம் லியோ யுவல்லி موسى الله குதமி ندع الله واجيها يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سد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 إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات மு